نَبِذُ مُجَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَهُنُضَّ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوط وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَكِيلًا لَّهُ النَّارُ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اذْقَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِي احضنت فؤجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين